بسم الله الرحمن الرحيم هل أدا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إِ خلَ قون سَ مِن قُبَتدٍ أَم لَبِتَّ لِي جِئَ فَجَعَلْنَاكَ سَمِيعًا بَصِيرًا <سؤال> إِنَّ <الله، الله> <سؤال> سبيل إما شاكرا وإما كفورا رحمة الله إِنَّا أَعْتَدْنَا لِنِكَافِرِينَ السلاسل و اذهل لا لون وسعيمو ان الاذرى الشركون Kəna mizər أهد الله يفجرونها تفجيرا أيها الله الله يا عم يا عم أيها الله يا رب يا رب ينفون بإن تَرَى وَيَخافُنَّ يَوْمَئِذٍ كَانَ الشَّعْبُ مُسْتَقِرًّا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حبه وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ منه يقوي الله الله الله يفتح عليك ان نخاف من بنايامنا جن سن قم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا يا رب يا رب يا رب الله يكبرنا جميعا الله يبتح عليه. وجزاكم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة وجزاهم وَ جَ تخوا إذا على لرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمرين الله. الله أكبر وذانية النعو ي قلَ غ وَذُ قُطُ غَتَ وَقاب عَ تِمْ مِنْ فِضْتِهُ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ خواريراً خواريراً قاموا هتقديرا الله والصلاه على حضره النبي والصلاه غز جبيلان عينا السفيل لا الله اكبر الله يزيني ويطوف عليهم والذان مخلدون اذا رايتهم حسبتم لهم مَنْ تُرَا نعم عمي نعم ايوه حق منكم Əmərə əyitə nəʿiməməm və mülkən kəbīrə Allah, ləhbədə Ələqə